خلصت هذه المرحلة من الأمريكان النوبي يستحيف على نفسه طول دجداشته شبر ماذا بخيل على نفسه؟ يعني الشبر عنده هواية تطول دجداشته في يوم من الأيام الوليد فتح القرآن رات يتفاعل بالقرآن فصارت الآية بوجهين بسم الله الرحمن الرحيم الآية 18 من سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتح وخاب كل جبار عنيد فانزعج الوليد خلى القرآن عرز هنا أو قاعد يضرب القرآن بالسهم ويقول تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار, جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد لعنة الله عليها وعلى أسلافه عليكم السلام. السلام هذه الحادثة وحادثتين أخرى ذكرتها بالقصيدة عن الوليد بصورة خاصة وعن الأحداث التي صارت بعد القصف سرعا نقول على ساحل بحر همي وقفت بحار أدور لي سفينة قاوم التيار. على ساحل البحر همي وقفة بحار أدور لي تقاوم التيار عواصف مرهبات وموج يركب موج وظلام ورعد يدوب السماء وأخطار لأن موج البحر يندهني يا بحار يا بحار ارجع موكت معبار عواصف مرهبات وموج يركب موج وظلام ورعد يدوي بالسماء وأخطار لأن موج البحر يا بحار يا بحار ارجع موكت معبار ارجع موكت جاية تعال الصبح حمر بيه ارجعت للدار اتوجع لحسباتي مو عالقاع كن تخطع الأشفار اش ألقى بداري غير أشباح صفناتي وغير الناحر الحسبات والأفكار اجباله مو مشيلا من يجين الليل وشوف الدار وحشة مقبرة مو دار وعد ساعات ليلي ساعة ساعة اتاني الفجر ما مش للفجر اثار شلت ايدي وصحيت ودعيت يا رب غفوة جفن يا ريت وشلت ايدي وصحيت ودعيت يا رب غفوة جفن يا ريت وامس ربك رحمني وغمضت عيوني ونمت نومه السبع الفتيه اهل الغار لن هتفتحت بوابه احلامي وكان بلطى في جان المصطفى المختار لن هتفتحت بوابة احلامي وكان بلطى في جان المصطفى المختار اللهم صل على النبي وعلى شطعه الطلعه البهيه وهاله الانوار اسجدت لقاح قبلت جدا منه طبعت باسع لشف رجلة ابل تذكار وين انت يا ابو الزهرة وانا من السنين اتمنى اشوفك يا ابو الاطهار رسول الله تجيني بطيف يا اغلى واعز كله اشكتور عندي يا ابو الزهرة كلامه وياك كلامي خلي جلموت الصخر نبتاع من ايه وبين لك وصف ياها الحواجث أمتك من الفكر يحتار يا المختار اش يقدر يشرح البحار غير العصف غير الموج محد incentive يقدر يكدر هو البختار محد incentive يقدر يكدر هو البحار هكت اسمعني يا المختار مني نبذي وبين لك وصف يا حال حواجث أمتك من هواالفكر يحتار أبدي من الودعاء فاطمة بنتك ومحسن هالوقع والظلع والبسمار لو قبرت علي الهدمة ترك من الدين لو سم الحسن يا المصطفى اشتختار اظن تختار تمشي وياي الارض الطف وراويلك جثث من كل كتور قشار وراويلك حسين وجسمه من سحقوه بحوافر خالهم والرأس على الخطار صريع حسين بالمدوح ويزيد بملكبة اليمرح واستلموها بعدك يا رسول الله ملك صارت وراك عاريخ لفعار واستلموها بعدك يا رسول الله ملك صارت وراك عاريخ لفعار الخلافة تنتقل من ظالم الظالم أو دين اللي سهرت عليه ركنا انهار الوليد برمس هام مزّق القرآن الوليد... برمس هامه مزّق القرآن يتحدى البارئ بن المعالي بمحرابه وقف سكران ويصلي بثمان ركعات صلى الصبح هالخمار جاء بتجارية سكرانة للمحراب أكثر بعد أكثر من هالاستهتار هذا من قمية واحد فكرناه كلهم هالشكل والحبل عالجرار رغم كل هذا صولتهم انتهت بذل لدولتهم رغم كل هذا صولتهم انتهت بذل لدولتهم كلمة يا رسول الله وأكثر من أميه تحملت عزار كل أفعال أميه من بني العباس لا تحسبها ما تطلع عشر معشار هذا الماضي هذا اشتظن بالحاضر الحاضر أصعب من الماضي واعظم صار غزتنا يا محمد فتوة التكفير حرجت يابسوا أخضر باسم كفار غزتنا يا محمد فتوة التكفير حرقة يابسوا أخضر باسم كفار هالزمرة خوارج حل لو دمنا الضباح عشرة أمير يصير مجزار هالزمرة خوارج حل لو دمنا الضباح عشرة أمير يصير مجزار من على البعد لو عاينت تعرفهم لحاية طوال عدهم والثيابك صار ما يرحمون طفلة لما يفجرون مثل الحرق سبحان الله من أذكرهم هو الشعر ينزل يعني يشعر من أكتب عن دولك وبصفر سبحان الله من على البعد لعاين التعرفهم لحاية طوال عدهم والثياب تصار مايروحمون طفلة لما يفجرون مثل الحرق وخيام الحسين ابنار هم اسلام كانوا يدعون هناك بثياب الدين ذبحة وهدكة والأستار صح المثل صح المثل هالأبناء على الآباء الضبع لو خلف يخلف الضبع غدار زمرة فرع ومني ابن ابو سفيان قطع روس وسفك دم وسلب أعمار خلت تسمع أمية وكل عصابتها خل تسمع أمية وكل عصابتها وخل تسمع شماع الأرض من أشرار إذا عمار واحد تتلوب صفين عندنا يا رسول الله ألف عمار وألف مالك الأشتر يعني بالرحمة وألف سلمان عندنا وميثم التمار شنه الذبيح شنه الدم راعي الهدف ما يهتم أخاف أمين أخاف أخافوا منين أخافاً بعد المختار؟ مني شياخبون أمواج؟ لو صار أنا البحار وشياخروني البحار؟ قسم يقسم لك ما نتخلى عن حبنا لأهل بيتك؟ ما نتخلى عن حبنا لأهل بيتك ونواصل مسيرتنا بعزم وصرار؟ تدري يا محمد لو تشنت عايش والله العظيم آله أم تدري يا محمد لو تشنت عايش وتشير بتشفك على الوصاحام الجار وتعيد الخطبه يا رب وال من واله عادل لي عادل وانصر الانصار بنفس اليوم تصدر باسمك الفتوه وحق الحسين بعد الله بنفس اليوم تصدر باسمك الفتوه ودمك ينهدر يا الهادي مهما صار تدري يا محمد لو كنت وتشير بتشفك على الوصاحام الجار وتعيد الخطبه يا رب وال من وعادي اللي يعادي وأنصر الأنصار بنفس اليوم تصدر باسمك الفتوى ودمك ينهدر يا الهادي مهما صار لها بالسبب نتكفر لجي الحب الوصح حيدر وحقك إذا تنشيعة ابن العاص تسمونا أخيار وولد أخيار وحقك إذا تنشيعة ابن العاص تسمونا أخيار وولد أخيار أساس المشكلة تتعلق بحيدر لجل حبنا العلي كفرنا الفجار ابد ما ننسى دم على جسر الائمه بابخس الاسعار ابد ابد ما ننسى دم اهل الكرام انباح على جسر الائمه بابخس الاسعار لو كانوا يطوفون بقبر مروان كان اصبحوا اشرف واطهر الزوار لو كانوا يطوفون بقبر مروان وشان أصبحوا أشرف وطهر الزوار هم الفرقوا توحيد أمتنا وخلوها شتت يا الهادي بالأقطار وقبل ما أفز من طيفي أريدوياك أثبت هالعهد يا والد الأقمار إذا بالنار حرقوني وإذا بالريح بروني أضل بخدمتي وحبي الأهل بيتك ما أترك لو أن جسمي يصير أخبار وأنا وكل هلي وقومي هدف واحد يجمعنا وطننا وحبنا للكرار يجمعنا وطننا وحبنا للكرار